وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم فلم تقتلوا ايها المؤمنون يوم بدر المشركين بحولكم وقوتكم ولكن الله اعانكم على ذلك وما رميت ايها النبي المشركين حين رميتهم ولكن الله هو الذي رماهم حين اوصل رميتك اليهم وليقتبر المؤمنين بما انعم عليهم من اظهارهم على عدوهم مع ما هم فيه من قله العدد والعدد ليشكروه ان الله سميع بدعائكم وأقوالكم عليم بأعمالكم وبما فيه صلاحكم إذن كل شيء بأمر الله تعالى والمؤمن والمؤمن مأمور بالاجتهاد ليؤدي حق الله تعالى وما يفعله الإنسان من عمل فإنه بإعامة الله سبحانه وتعالى المرء أن النصر من عند الله وأن النصر اختبار وامتحان لأجل أن يخضع المرء إلى ربه ويؤدي حق الله تعالى وقد تحقق هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم حينما وعد بالنصر في بدر، ولكنه أقام التوحيد لله سبحانه وتعالى تضرعا ودعاءا وابتهادا لله سبحانه وتعالى وكذلك في فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم خاضع وهو خاضع لربه وكذلك سعد بن وقف حينما دخل المدائن طيشفون في العراق ودخل اوائل كسرى قال ادخلوا خاضعين شاكرين حامدين الله تعالى وهكذا صنع ابو عبيده حينما دخل دمشق فالمؤمن يخضع لربه سبحانه وتعالى وليعلم أن جميع النعم اختبار وامتحان منه سبحانه وتعالى ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزم وولوا هاربين والإنعام على المؤمنين باظهارهم على عدوهم هو من الله والله مضعف كيد الكافرين الذين يكيدون للاسلام إذا العيد الإنسان أن يتوكل على الله وان يصدق بنيته وبعمله ويستعين فالله سبحانه وتعالى يفتح له إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة وأن الله مع المتقين إن تطلبوا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم فأنزل لكم ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم فربما أمهلكم ولم يعجل انتقاضها منكم وان تعودوا الى طلبه والى قتال المؤمنين نعد بايقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين ولن تغني عنكم جماعتكم ولا انصاركم ولو كانت كثيره العدد والعدد مع قله المؤمنين وان الله مع المؤمنين بالنصر والتايد ومن كان الله معه فلا غالب له اذا على الانسان يسعى ليتحصل معية الله سبحانه وتعالى والمرء يصبر لأن الله يقول إن الله مع الصابرين فمعية الله تعالى خير من كل ما يصيب الإنسان من فوائد نعمة من النعم لأن هذا اعظم أعظم شيء فالتقوى لها فوائد ذكرها من في مقدمة تفسيره عند تسير قوله تعالى هدى للمستقيم، ومن فوائدها أن الإنسان يكرم بمعية الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتسال أمره واجتدا بنهجه ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيال نهجه وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم إذا القرآن للتدبر والعمل يقرأ ويستمع النر ويتدبر ويعمل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين والمشركين الذين اذا تليت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا من القران وهم لا يسمعون تماعا تدبرا واستعاب فينتفعوا بما سمعوا تامل في اول سوره بقره ذلك في الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبعدها الصفحه الاخرى من الذين كفروا سواء عليهم ان انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمن لأن المؤمن الحق يستمع لأجل أن يستعظم ويتدبر فينتفع فهو هدايه له، وأما ذاك الذي لا يريد في فان الله سبحانه وتعالى لا يهديه ثم قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر من يذب على وجه الأرض من الخلق عند الله هم الصم الذين لا يسمعون الحق سماع قبول. البكم الذين لا ينطقون فهم الذين لا يدركون عن الله أوامره ولا نواهيه. رجل الإنسان لا مثل الداب يسمع ولا ينتفع. فالمريء أن يسمع ويستمع ويتأمل ويعمل. وآيات القرآن كما قال سفيان ابن عيينة خزائن الله في الأرض فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرا لاسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعلقون عنده الحجج والبراهم ولكنه علم أنه لا خير فيهم ولو أنه سبحانه أسماءهم على سبيل الفرض والتغذيب تولوا عن الإيمان عنادا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما امر به والابتعاد لما نهي عنه اذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق فالقران ايها الاخوه حياه للقلوب يفيها حياه ابديه وسرمديه وايقن ان الله قادر على كل شيء فهو قادر على ان يحول بينكم وبين الانقياد للحق اذا اردتموه بعد رفضكم له فبادروا اليه وايقن انكم الى الله وحده تفشرون يوم القيامه فيجازيكم على اعمالكم التي عملتموها في الدنيا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واحذروا ايها المؤمنون عذابا لا ينال العاصي منكم وحده بل يناله وينال غيره وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير فلا يغير وايقنوا ان الله قوي العقاب لمن عطاه فاحذروا من معصيته من فوائد الايات من, كما فرعت من كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان كل كلما قام الإنسان بأعمال الايمان نال معية الله تعالى وزاد توفيقه المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية والقيام بالتكليف الذي كلفه الله به ثم يتوشل على الله ويفور الأمر اليه أما تحقيق النتائج والأهداف فهو لله سبحانه وتعالى وهذا برحمة الله أنك مطالب النتائج إنما أنت مطالب بالعمل الذي تستطيعه في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه وهو الذي لا يدخل لديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده فربنا هو الحكيم وربنا لا يظلم أحدا ولا يهضم أحدا على العبد أن يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك أمر الله المؤمنين أن لا يقدر المنكر بين اظهرهم فيعمهم العذاب إذا الإنسان يبتعد عن المنكر قاية البعد ويسعى الإنسان لأداء حق الله تعالى وأداء طاعته هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته